سَمَّعُونَ لِلْكَاذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْءٌ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ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 فَلَا تَخْشَوُوا النَّاسَ وَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبَنَا عَلَيْهِم فِيهَا أَن نََّفْسَ بِ النَّفْسِ بالنفس وَالعَينَ بِالعَينِ وَالْأَمفَ بِالْأَناف وَالْأَنفَ بِالأَم والأنف ف بالأنف وَالْأُذُونَ بِالْأُذُنِ والالسَِّ بِالسِّ وَالجُروحَ قِصَاص فمَن تَصَدَّقَ ب فَهُو كَفَّارَةُ الله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 الا تَتَّبِعُونَ هَوَاهُمْ عَنَّا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ